بسم ال ل الرحمن الرحيم ه سائل أ ل س بعذاب واقع」ل وا ك ل ك ا ف ي ن ليس له دافع من الله ف ي المعارج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 إ ن ه م يرونه بعيدا ونريه قريبا يوم تكون السماء ك ا ل م ه ر وتكون الجبال كالعهن ولا ي س ك أ ل و حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني ه وصاحبته و أ خ ي ه وفصيلته التي ت ؤ و ي ومن في ا ل أ ر ض جميعا ثم ي ن ج ي ه كلا إ ن ه ا لظى ن ز ا ع ة ل ل ش و ا ئ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 م ع ل و م للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون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 「愛情を変えるのは私の思い出です。 والذين هم ل أ م ا ن ا ت ه م وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون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 「えいつまり」「えいつまり」「えい ل ق ن ا ه م من موسوعه المشارك ا ر إنا ل ن أن ن ب د ل خ ي ر ا منكم و م ا نحن ب م س ب و م ي ن フデ رهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ذ ي ك ا س و ا ي ع م ي ه